وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا, وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني